أصبح كثير من الشباب الجامعي في بلادي يفضل مواصلة التعليم على الزواج حيث قال أربعة وخمسون بالمئة من الشباب إنهم يفضلون مواصلة التعلم الجامعي خوفا من أن يمنعهم الزواج من مواصلة التعليم والحصول على الشهادات العليا وقال خمسة وسبعون بالمئة من الشباب الجامعي إنهم لا يفكرون في الزواج لأنه يكلف كثيرا من المال وقال ستة وستون بالمئة منهم إنهم يفضلون أن يختاروا زوجاتهم بأنفسهم دون تدخل من الآباء والأمهات لأن هذا التدخل يسبب كثيرا من المشكلات فالأب يريد أن يتزوج ابن من ابنة أخيه والأم تريد أن يتزوج الابن من ابنة أختها ومن ناحية أخرى يقول 95% من الشباب إنهم لا يرغبون في الزواج من فتاة أجنبية لأنها من مجتمع يختلف عن مجتمعهم ويفضلون بدلا من ذلك الزواج من فتيات من وطنهم ومن مجتمعهم